إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار هُوَالَّذِي قَسَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى 111. ألا هو العزيز الغفار 112. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 113. لكم من ثمانية أزواج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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَزِيزٌ ذُو سُدُورٍ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت ل أن أكون أول المسلمين. قل إن لَا أَصْفُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ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 119. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 110. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 أن الله أنزل من السماء إما أن فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرّاً مختلفاً ألوانه ثم يخرج به زرّاً مختلفاً ألوانه ثم مَا يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُسْتَوًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنَّ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 119. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 110. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 111. ولعذاب الآخرة أكبر 112. لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا 119. في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 110. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 إن أرادني الله بضر هل هن ضره أو أرادني برحمه هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون قل اللهم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 العذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 119. وأن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 110. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر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 نما <مثول> مسوا للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء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 اعبود أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء في فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يَتْلُونَ عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين بيلا يدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ